أَعْلَمُ مَا فِي عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فِي الْأَرْضِ عظيمه تنشرح لها تنشرح لها صدورنا وتطمئن بها قلوبنا هذه العبادات إخاء في الله التي يتقلم فيها أهل السنة ليل نهار والتي أعمرت بها أوقاتهم. هي من فضل الله سبحانه وتعالى عليه وما بكم من نعمة فمن الله فالناس ترون حالهم ولا سيما عند اشتداد الفتن كيف يكون حال هؤلاء الناس الذين ابتعدوا عما وفقكم الله سبحانه وتعالى له من العبادات العظيمة والطاعات النافعة فترهم أضعوا أوقاتهم في القيل والقال وأضعوا أوقاتهم واعمارهم فيما لا يعود عليه بنفع دنيوي ولا أخروي فتجدهم يحللون الأمور وأنه سيكون وسيحصل فكثر المحللون السياسيون في هذه الأيام بسبب فراغ إخوانه الله وبسبب عدم الإجبال على الله جل وعلا فترى ذاك يحلل الغضية وأن البلاد رائحة إلى كذا وسيكون بعد كذا كذا فالحاصل أن أعمارا تهدر أن أعمارا تضيع وأوقاتا تهدر في غير مرضاة الله جل وعلا وأنزأ أيها السني من الله سبحانه وتعالى عليك من إغبال على مثل هذه المجالس الطيبة التي هي من أجل ما يخرج بها العبد من هذه المآذر والمضائف والفتن والمحن التي يتخبط فيها غيره فلذلك حتى الله سبحانه وتعالى عليها ورقب العباد فيها فقال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فكان أمره فرطا فذكر الله سبحانه وتعالى صنفين وذكر جنسين فحث على صنف ورقب فيه ورقم في مجالسته ورقب كذلك أيضا بالفرح بالجنوس معه وحذر من صنف آخر أبان فيه قسوة القلوب والعياذ بالله والأفنل التي اعترفت وعلت قلوبهم وهم البعيدون عن الله سبحانه وتعالى والبعيدون عن مجالس الذكر ومجالس الخير فهذه المجالس أنعم بها وأكرم بها فإن ملائكة الله سبحانه وتعالى تبحث عنها فإن وجدتها جلست فيها ورفعت شأن أهلها وهذا يدل على عظيم شأنها عند الله جل وعلا إذ تبحث عنها الملائفة وهذا يدل على منزلة اهلها إذ تجالسهم الملائفة وترغب الملائكه في الجنوس معهم فنحن يقان فينا في زمن كثرت فتنه الله وعظمت سبلاياه وشروره فلا مخرج للناس مما هم فيه إلا ما نحن فيه من الإقبال على الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمر الذي بيده الأمر كله جل وعلا والذي يخفض ويرفع ويسلب ويعطي ويمنع قل اللهم مالك الملك تؤذي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير فالملك بيد الله سبحانه وتعالى والعطاء والمنع بيد الله جل وعلا اللهم لا مانع هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ومثل هذه الأجلة تجعل السنية في طمانينه وفي هدوء وفي راحة وعدم قلق إذا حصل لغيره قلق وكذلك عدم ضجر إذا تضجر الغير وعدم أيضا كذلك مبالاة بما يكون في الكون ما دام على مرضاة الله سبحانه وتعالى وعلى طاعه الله جل وعلا تأتيه منيته وهو مقبل على ربه جل وعلا فهذا الذي اخواني في الله يقضى وهذا الذي يفرح به والناس والله حالهم يحزن حالهم يحزن جدا يجلسون اوقاتا وفترات زمنية يضيعون فيها أوقاتهم إذا نظرت إلى صلاة الفجر إذا نظرت إلى الصلاةين أولئك الذين هم هائل في البلاد فلا تجد من يحضر صلاة الفجر إلا النزر اليسير والقليل من عباد الله الذين يعتنون بطاعة الله سبحانه وتعالى بيد أن المجالس التي لا يرضاها الله جل وعلا والمحافل والمجامع التي ليس فيها طاعة الله سبحانه وتعالى يهرع إليها أمم من الناس وينفجر ينفجر إليها امه من الناس تجدهم ينفجرون إلى تلك المجالس ويسلعون وسارعون إليها وهذا الخير الذي نحن عليه خانف الله لا تجد من يقبل عليه إلا من وفقه الله للإقبال على هذا الخير فحمد الله خانف الله أن الله سبحانه وتعالى أعانكم على هذا الخير لا بحول منكم ولا بقوة ولا بشيء تبدله إنما هي أسباب يسيره والله سبحانه وتعالى يختار من يشاء لهذا الخير لما يعلم من النيات والطوايا الحسنة ويبعد سبحانه وتعالى ويبصي من شاء عن هذا الخير علمه بعدم أهليته لهذا الخير فنحن إخواني في الله في زمن غربة تشتد من حين إلى حين آخر وتظلم فيه الأمور من زمن إلى زمن آخر وأحوال الناس تتغير فيه من حال حسن ربما إلى حال سيئة والعياذ بالله فمن ثبته الله فهو المخرجو به ومن ثبته الله فهو المتعجب من حاله وأما هؤلاء الذين ابتعدوا عن هذا الخير وتركوا هذا الخير فلا تأس عليهم لا تأس عليهم الله ولا تبالي بهم باله غير انك تدعوهم الى الله جل و علا واما انه يضيق صدرك لماذا ما ياخذ بهذا الخير و لماذا لا يقبل على هذا الخير ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون فلا تبالي بهم يعني اذا اعرضوا وما يريد الخير ولم لم يقبلوا على طاعه الله سبحانه وتعالى ما ماذا تفعل وماذا تصنع لهم فإخواننا طلاب العلم الذين أكرمهم الله بطلب العلم وبمحبة طلب العلم وبمحبة الخير يعضون عليه بالنواجد ويستمرون على هذا الخير فهذا خير يا عباد الله وهذه نعمة عظيمة جثيمة حبب الله سبحانه وتعالى إليك العلم وغيره أبغض ما يكون إليه هذه المجال ابغض ما يكون إليه العلم النافع أبغض ما يكون إلى بعض الناس والعياذ بالله هذا الخير الذي نحن فيه وهو دين الله سبحانه وتعالى الحق وأنتم إخوانه الله أقبل الله سبحانه وتعالى بقلوبكم على تحصيل العلم النافع وعلى بذل أوقاتكم في تحصيل العلم النافع وفي تحصيل الخير وفي العبادة وفي الطاعة فاخواننا حفظهم الله الذين هم الغرباء أنتم على خير فاستمروا على هذا الخير فإن أناسا نعرفهم من قبل كانوا على ما أنتم عليه وأشد من الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى مشتالتهم شياطين الانس وابعدتهم عن هذا الخير الذي كانوا عليه حفظوا ما حفظوا من السنة وحفظوا القرآن وأثنوا حفظه ولكن أرغب عنه من أجل لعاعة من لعاعات الدنيا ومن أجل أمر فان ذاهب زائل عما قريب فإياك يا أخي أن تضيع ما أنت فيه من أجل الدنيا ومعياذه بالله او أو من أجل غير ذلك من الفتن التي تبعدك عما أنت عليه وجعل الله سبحانه وتعالى في دروسكم لأهل السنة بركة الله جعل الله في حلق أهل السنة بركة فيأتينا طالب في دماج ويمكث فتره زمنيه يثيرة ويرجع بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أربعة بعد سنة فإذا به مدرس وإذا به معلم وإذا به موجه وإذا به مربي وإذا به عابد لله سبحانه وتعالى وربما يذهب إلى تلك الأمكن وكان على خلاف هذا الحال تماما على خلاف هذا الحال الذي اشرنا إليه تماما فيرجع به ذلك الهدوء ويرجع بتلك السكينه الطيبة فليس هناك مهذب للعباد يا من تبحثون عن تهذيب الشعور وعلى الربي بالشعوب إلى ما هو تمحثون إليه من الكمالات فليس هناك مهذب لشعوبكم وليس هناك مهدد لهؤلاء الثائرين إلا دين الله سبحانه وتعالى أن تحرصوا على بث الخير في أوصاتهم أن تسخر إعلامكم لهذا الخير حتى تهدى شيئا ما هذه الشعوب الثائرة على سكامهم وأن تسخر مدارسكم ومرافقكم لهذا الخير الذي اراده الله سبحانه وتعالى من العباد وهنا تحصل الثمره وعمه التوعيه بغير كتاب الله وبغير سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم توعيه فاشله لا اثر لها ابدا ولا نفع فيها والله لا نفع فيها توعيه بغير ما اراد الله ان يوعى به الشعوب هذا لا يجدي ولا يغني ولا ينفع فما سمعتم من إخواننا صلاب العلم في الحق على العبادة وفي الحق على الصبر نحن نحتاج إليه اخواني في الله والكلام ينبغي أن يجد موضعه في السامعين ويجد أثره في السامعين فسمعنا الصبر على عبادة الله سبحانه وتعالى ونحن في أحوج ما نكون إلى الصبر على طاعة الله جل وعلا ولا سيما ما نحن فيه من العلم فإنه لا يواتيه العبد او لا يتحصل عليه العبد إلا بهذه الصفات العظيمه الصبر عليه وعدم الضجر وعدم العجلة فلا تعجل أخي الطالب أنك يمر عليك شهر شهران ثلاثة وترى الحصيل ضئيلة وترى الفائدة قليله لا تعجل اصبر وكرر وقلب ولا تضجر من مطلب أما ترى الحبل بتكراره في الحجر, في الحجر الصماء او في الحجر قد اثر كما قال بعضهم أقلب ولا تضجر من مطلب فآفت الطالب أن يضجر ألا ترى الحبل؟ بتكراره في الصخرة في الصماء قد أثر في الصخرة في الصماء قد أثر فنعم فلن تنظر الحبل وتأتي عليه بالصخرة وتجعله يدوق على هذه الصخرة ما هو لأي يوم ثلاثة أربعة خمسة شهر فإذا بالصخرة قد انفلقت فإذا بالصخرة قد انشقت ربما تنشق مصرين إلا نحق لهم مجرد شق فقط ربما تنشق مصرين أحيانا بسبب تكرار هذا الحبل تكرر عليه على هذا الحجر وهي صخره صماء فاطلب ولا يا عبد الله وفضل الله سبحانه وتعالى يلقيه من يشاء ولكن بذل السبب في الاجتهاد في تحصيل العلم النافع ولا تياس من نفسك تقول أن هذا المسألة ما فهمتها وهذا العلم ما فهمته فإن لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما استطيعه فإذا لم تفهم مسألة نحوية فتجاوزها إلى غيرها وإذا لم تفهم درسا من الدروس فكرر هذا الدرس فإن لم يفتح عليك فيه اليوم واغلق عنك اليوم فسيفتح عنك هذا بإذن الله غدا مع الاستمرار ومع دعاء الله سبحانه وتعالى وكثير من إخواننا في دار الحديث بدماجه والله نعرفهم ما يقرؤون ولا يكتبون وصال دعاة إلى الله جل وعلا حفاظا لكتاب الله أقراء جميلة ترتاح عند سماعها كل ذلك بعدم الضجر وكل ذلك بعد توفيق الله بالصبر على تحسين العلم النابع فأوجه توجيها وأمصح نصيحا وأكرر هذا النصح أن الطالب لا يضجر ولا يأتيه الشيطان ويقول قد مر عليك كذا وكذا وما هذا والله من المبعدات عن الخير ومن الإمطاع عن الخير أنك تصني عدوك الشيطاني الذي يريد إبعادك عن هذا الخير فلا تبالي به يقول ما شاء صبر ونحن كنا في دار الحديث والله ما نفهم بعض الأشياء والله ما نفهمها من لك وهنا عن هذا والله ما تفهم لنا ولا ندري ما يتكلم المتكلم به ولا ندري مقصوده من هذا الكلام ومع الايام ومع الاستمرار عرفت شيخك وما يريد شيخك من القاء مثل هذه الفوائد ودخلت دروسا كذلك وفهمت هذه الدروس كنا نقرف الضحاويه ولا ندري ما هو الذي في وكذلك نقرا في التدمورية ولا ندري ما هو الذي يريده شيخ الإسلام من من هذا الكلام التدورية لكن مع الأيام ومع الاستمرار يفتح الله سبحانه وتعالى على طالب العلم وأنصح إخوانة الله العلم أن يعتنوا بعلوم الآلة كما يقال بأساسيات العلوم فلا تقفز قفزه إلى معرفة الاعتقاد وتقول في الطحاوية والتدمرية وكذلك تعتني بجانب الفقه الدراري والمغني وغير ذلك وأنت لم تتأصل من أساس لم تتأصل من أساسك فلم تأخذ علوم الآلة فاعتنوا إخواني بالله بعلوم الآلة التي يعنون بها أنك تأخذ شيء من لغة العرب لأنها هي مفتاح العلوم فتعتني بالنحو جدا ولا تألوا جهدا في الاتفادة من هذا العلم النافع فإن علماءكم ومشايخكم رحمه الله وحفظ الله الأحياء منهم يحثون على اللغة العربية جدا لما يرون نفعها لطلاب العلم الشيخ ناموك بن يقول والله ما استفدته الا عن طريق النحو والله ما إلا عن طريق النحو فيا أبنائي إن كانت لي نصيحة إن كانت لي نصيحة متقبلة عندكم فاعتنوا بالنحو هكذا يقول رحمه الله تعالى يا أبنائي يحثنا جدا على النحو في حلقات دائما ونحن نسمع الحث على اللغه العربية لانه يقول انا ما استفدت أخواني إلا عن طريق النحو فيا أبنائي إن كانت لنصيحة متغذلة عندكم فاعتنوا بالنحو وكان يرقب الطلاب فيه جدا ويقول انا أصحابي أصحاب النحو وهكذا أمام على رؤوس الطلاب جميعا حتى ينبههم على هذا الجانب العظيم فيقول يا اخوان أنا أصحابي أصحاب النحو الذين يعتنون بالنحو وليس معنى هذا أنك تفلت بلين ولكن الشيخ عرف فائدة هذا الفن فلا تضجر منه كرر الدرس ان لم تستفد منه خذ الأجر ومي وحفظها حفظا متقلا ثم ادرسها على بعض اخوانك ولا يتوسع معك ينسح لك معاني ما فيها وبعض العبور التي تحتاج إليها فقط ولا يزيد على ذلك ثم بعد ذلك تأخذ شيئا من الشروحات عليها وبإذن الله تستفيد تاخذ شرحا عليها مختصرا مفيدا كشرح اخينا مالك المهدري حفظه الله تعالى فانه شرح نافع مفيد وكشرح كشرح كمالك محمد نوح الدين و التحفه الثانيه من انفس الشروحات على الاجروميه لانه استفاد من تقدم و وضع في كتابه ما يسمى بالتحفه الثانيه وهو أنفس شرح الكاد على هذا الكتاب أجمل شرح على هذا الكتاب لكن فيه صعوبة فلذلك قلنا يقدم بين يدي الزحفة شيئا من المختصرات أي من الشرحات المختصرة حتى إذا ترى في الزحفة يستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى وهكذا يتدرج متمما، وهكذا غطل الندى، وهكذا من عظيم والله مع الأيام ترى يعني مداركك يتوسع وترى انك تفهم وتحب العلم جدا لأنك لا تفتح كتابا بإذن الله إلا وترى تلك الامور التي أغلقت عليها قبله ترى سهلة وتحب أنك تستفيد أكثر وأكثر وتطالع أكثر وأكثر وهذا ليلا خذت شيئا في مصطلح الحديث وهذا لا بد منه ولو تقف عند ننسة النظر فإن فيها خيرا كثيرا يتعلق بهذا الفن العظيم فن مصطلح الحديث ولو اكتفيت بها فإن بعض العلم يحث عن الأوم فإن بعض العلم يقوم يقتصر عليها فيتكفي في علمه الصلاح ثم ذلك مع البحث مع الفائدة يستفيد الشخص بإذن الله سبحانه وهكذا علم اصول الفقه فإنك تحتاج اليه جدا ولو تقتصر على المذكرة من الإمام الشنفيقي رحمه الله تعالى ففيها خير كثير تأخذ رفالة عزيمين رحمه الله يرساله مختصره ميسره مفيده في اصول الفقه وإن شئت اخذت رساله الجويني التي تسمى بالورقات فهي الحمد لله قد درست هنا في بلدنا هذا واستفدنا منها نحن اخواننا فهم فيها خير كثير رساله هي جويني؟ لكنها اوسع قليلا لو تبدا برساله العثيمين فهي مختصره وسهله ومفيدة أيضا كذلك وهكذا أيضا في غير ذلك من فنون الآلة من بلاغة فتاخذ شيئا في فن البلاغة ولو نسألنا في عزيمين بعض الكتب ولو كتاب الجرائم الجارمي هذا كتاب البلاغه الواضحة فهو كتاب ميسر كتاب سهل البلاغة الواضحة للجارمي ونزمين معه أن في هذا الفن كتاب الحمد لله مختصر وهو كان من مقررات في داخل حديث الذي يدرسها الطلاب في تلك الداخل سهولته وهو كتاب الحمد لله ميستر منه، منهم فهذا يقال الله نتواصل به جميعا فلا تستعجل الأمور أيها الطالب لا تستعجل الأمور هذه حياتنا وهذا طريقنا اخترناه إن شاء الله ونستطيع الله نثبتنا إلى أن نلقى جل و عليه لان راينا فيه سعادتنا و فيه سؤده راينا فيه سؤده اهل السنه و رفعه اهل السنه و مكنت اهل السنه في الارض فان الله مكن لاهل السنه في بلاد اليمن لانهم اقبلوا على العلم و اقبلوا على الخير فمكن الله سبحانه وتعالى تعالى لهم فاذا عرف الفتى واذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال فلا تبالي أخي من يقول ضيع مستقبله ومن يقول ضيع حياته لا مع وظيفة ولا مع شيء يا اخي هؤلاء الذين تشير إليهم أنهم ضمنوا مستقبلهم مسافين الله إعانوا وعانوا. مع أنهم بذلوا ما بذلوا من الاوقات لأجل تحصيل المستقبل المزعوم، والله انهم لم يظهروا بشيء مما غير أنه شيء يسير تعصّلوا عليه، ومع ذلك المعاناة موجودة والمشقة موجودة وبعضهم بذل السبب وما على المسبب درسوا في الجامعات وربما ارتكبوا المنهيات بالاختلاط، وغير ذلك من الأمور المحظورة لأجل الوصول إلى السعادة المزعومة. والوصول إلى, أو نعم والوصول إلى تضمين المستقبل كما يزعمون ومثلاثين ما تحصل على هذا الشيء وأنت أيها السني يا طالب علم يا من فتح الله سبحانه وتعالى عليه الناس ترفع رؤوسهم إليك والناس تبحث عنك والله تبحث عنك بحثا للوصول اليك وللظفر بك ولتعليم الناس والاستفادة منك ومن الخير الذي عندك فلا تتعجل الشيء ولا تقول متى يستفاد مني ومتى كذلك أيضا يحتاج الي هذا إياك أن يدخلك هذا المدخل فإن الزميل عبد الله بن عباس ترك طلب العلم لأجل هذا الأمر ما يحتاج لينا متى سيحتاج لينا وفي القوم فلان فلان هذا كله ما نفعه ذهب وأقبل عبد الله حبر الأمة على الخير وجاء اليوم الذي يحتاجوا إليه جاء اليوم الذي يحتاجوا إليه وكذلك أيضا علماء الأمة ربما كان في زمنهم هؤلاء الذين هم المتأخرون من علمائنا العثيمين والشيخ مقبل والشيخ مباز والشيخ عزي أيضا كذلك الألباني ربما يكون في وقتهم وقبل وقتهم قليلا الشقيقي رحمه الله محمد ابراهيم السعدي وغير ذلك هؤلاء إما رحمهم الله تعالى ما يأيس من طلب طلبوا العلم واستمروا كانوا طلابا عند هؤلاء مات أولئك محتاج الناس لهؤلاء وهكذا مات أولئك الذين بعدهم الشيخ مقبلوا من معه تاج الناس من بعدهم وسيموت من بعدهم احتاج الناس لمن بعدهم وهكذا يتسلسل الأمر فلا تتعجل الأمور يا طالب علم ولا تقول الآن لا يحتاج لي أنت الآن صغير السن وغدا تكون كبيرا ويموت زملاؤك والذين علموك من مشايخك يموتون وتكون أنت تحصلت على العلم وتحصلت على الخير فياتي أناس دونك في السن فيقول لنا نستفيد منك نتعلم منك لأنه ما تعلم ما أدرك هؤلاء المشايخ الذين استفدت منهم وسترى الحاجة إليك وستذكر هذا يوما من الظهر ولكن بشرط الاستمرار وبشرط الاجتهاد في تحصيل العلم النافع فإذا كان الأمر كذلك بإذن الله يحتاج إليك يوما من الذهب. نحن في بلدنا هذه والله كنا ما يحتاج لينا أبدا وما نحن إلا كما يقول ذاك جعل يعني وإش هذا يقول جعيل ما تذكر المغالث التي يقول هذا المصلاح فينا كان اذا اجتمعنا يقول يا صلاب العلم ونظن ظنوا طلاب صلاب العثيمين ولا من يقصدهم يا طلاب العلم فإذا هو يقصد أصحاب الجامعة يا طلاب العلم يا طلاب العلم تريدون الناس يعني يعلمهم الجعيل يعلمهم البحار يعلمهم الصياد يعني يقصد الصياد ويحتقر إخوانه ويزري إخوانه ولا يعبى به هؤلاء الذين هم الجعلة وغير ذلك والله بما حثنا على طلب العلم ما نسمعه من ذلك المدبر الذي كان يقوله تريد الناس يعني يحتاجونه ونحن كنا نشتغل في البالد يعني نجعله فلنحن نشتغل في هذا العمل وكان داني من فوق رؤوسنا جعيل الجعيل الجعيل وقلنا طيب إن شاء الله والله يقع بنفوسنا والذي لا إله غيره من هذا الكلام يديا دمنا وما دمنا فقلنا نشمر نطلب علما وحب الله وحب يعني جعل الله سبحانه وتعالى العلم في قلوبنا محبة الله ونحن ما نفهمه ولكن جعل الله سبحانه وتعالى العلم في قلوبنا محبة مع عدم فهمنا له، فأرشدنا بعض إخواننا وقال نذهب إلى تلك الأمكنة التي فيها العلم وفيها الخير وفيها أهل العلم وفيها العلماء الناصحون المربون للأمة التربية الصحيحة، فذهبنا إلى تلك الأمكنة ومع زملائنا وإخواننا والله كنا ندخل الدروس وما نفهم الدرس. ما نفهم الدرس ومع الايام شيئا فشيئا هذا النحو ما نفهمه ابدا إلا النحو كل شيء الا النحو هذا النحو ما يفهم لنا البثته الامور الاخرى ممكن سهله تفهم لكن هذا النحو انا ما نفهمه ابدا كان يدرسنا مع اخواننا وعن سالم وما نفهم ونقول لك كيف هذا مرفوع كيف هذا منصوب كيف هذا مجرور يقول هذه عوامل وانا ما ادري ايش العامل هذا الذي يقصده هذه عوامل تجعله مرفوعا وتجعله منصوبا ونحن طيب ان شاء الله عوامل باذن الله مع الايام نعرف هذه العوامل التي ترفع والتي تنصب والتي تقصد ومع الايام صبرنا المره الاولى درسنا ما فهمنا المره الثانيه قليلا فتح الله الثالثه في الاجروميه في هذا المثل وذكاؤنا قليل بعض اخواننا عنده ذكاء قوي جدا وعنده حبه ثم استغل ذهب الجامعة ذهب هذه المدارس وكان احراه لهذا الخير الله وكان ينبغي ان يكون هو الذي احرص على هذا الخير لما اتاه الله من الحفظ ولما اتاه الله من الذكاء الجميل الذي معه يستفيد الطالب في اسرع ما يكون من الاوقات ولكن فضل الله يصلي من انشاء فانصرفوا الى الجامعات وانصرفوا الى هذه الأمور وذهب من ذهب من الجعله الى تلك الامكنه وحصل خير كثير حصل خير كثير والله ما خطر على بالنا أن يجلس لنا إخواننا يوم من الدهر وانهم يستفيدون منا هذا لم يخطر لنا على بال ولكنه أراد الله شيئا يمضي فمضى أراد الله شيئا يمضي فمضى ونحن كما تعلمون الحال سوء حظ وغير ذلك ولكن إخواني في الله هذا شيء يذكر هذا شيء يذكر لتحفيز إخواننا حفظهم الله أنكم لا تيجسوا من علوم الاله ومن عدل فهم علوم الاله اصفروا وكرروا كرروا المره الأولى والثانية وسيفتح الله مع الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليك فبإذن الله تمر السنة والسنتان والثلاث والأربع فإذا بك مبرزا في العلم مبرزا في الخير فنسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على طاعته وأحبت اخواني أنهم إذا انتهت يعني هذه العياد التي يذهبون لأجلها إلى أهليهم أنهم يرجعون سريعا لا يتأخرون ولا سيما هو قد تفرغ لطلب العلم من تفرغ لطلب العلم يقضي حاجة ونهمة في بلده ويحضر العيد مع أهله ويفرح بالعيد مع أهله ثم يرجع إلى هذا الخير ويرجع لحظة القرآن ويرجع لحظة السنة ويرجع لما هو عليه ما كان عليه من الدروس العلم قال هل يجوز الحلقات في صباح يوم الجمعه في حفظ القران او مراجعته او تدريس بعض الكتب العقيدة العقيده او الحديث او غيرها ننصح الاخوان بالتذكير الى المسجد الذي تقام فيه الجمعه والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن التحرير يوم الجمعه دي. لكن المقصود في المسجد الذي تقام فيه الجمعه فتقطع الصفوف بسبب ذلك من كان في مسجد وليس فيه من هذا الشيء وأحب أن يلقي درسا ثم يأتي له الجمعة ويرجأ أنه لا بس او في هذا المسجد قبل الذي فيه الجمعة قبل تجمع الناس ولا يحصل من ذلك ضرر تضيع صفوف فإذا جلس تلاكر شيئا ما مع إخوانه ثم أقبل فهذا لا بس ما فيه معه وإنما النهي والله الله عنه قف الصفوف الذي يحصل بسبب التحليل يوم الجمعة. وبعض العلماء من علماء المسلمين ما كان يحلق رأسه يوم الجمعة. قال أن يحصلنا عن التحلق يوم الجمعة. وظن أن المقصود نحلق أن الرأس. أنه حلق الرأس. وليس هذا مقصود الحديث. وإنما المقصود هو الاجتماع حلقا حلقاً. وبسبب ذلك ربما يفوز التفكير. او بسبب ذلك ربما يحصل تقطع في الصفوف تقطع في الصفوف هذا خطا الشخص يبكر لي المسجد يوم الجمعه لاصلاح التفكير يقضي عملا مثلا يذهب البحر ثم يرجع بدري وياتي الى المسجد هذا ما فيه شيء جيد او يلقي درسا ثم يبكر الى المسجد ايضا كذلك ما فيه مال قال رجل عنده بنت هل تنصحون ان يدخلها مدارس الحكومه ام المدرسه السلفيه وما هو الفرق بينهما ننصح ان يدخلها المدرسه السلفيه فان نفعها قد ظهر وبان لكل ذي عينين فنفع المدرسه السلفيه خير كثير جدا ولم يخرج ولده إلا هو مهذب ومربى على المعتقد الصحيح وعلى محبة أهل السنة وعلى محبة أهل الإمام وأهل الخير فهذا والله أعظم ما تحصل عليه من جهة ولدك أنه يحب أهل السنة ويحب أهل التوحيد ويحب أهل الخير مع ما يحصل عليه ولا شك الحمد لله من حب ورآله ومن كذلك معرفة الخط ومعرفة الكتابة ومعرفة شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة الاداب الطيبة التي يدرسها أخواتنا في الله في تلك المدرسة السلفية فإن الكتب المقررة شميلة التي تقرر في تلك المدرسة من الأداب الطيبة ومن حفظ شيء من أحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ كذلك من خلقك من ربك ما دينك ما هذه كلها والله لو تربى عليها المجتمعات ورئيس خيرا كثيرا فاعداء الإسلام يحاربونها ويحاربون الحيلول بين أبناء المسلمين وبين هذه الأشياء لما يعلمون من آثارها الجميلة على المجتمع لذلك يحاربون مثل هذه المدارس ولا يحبون أن تكون مثل هذه المدارس لها وجود في القوم يحاربون بكل مؤوت مبوة فعلى الإخوة السنفيين حفظهم الله أن يعتنوا بهذا الجانب ولا تاثر في زوجة تقن كانت عاميه تجعله تذهب أبنائك إلى المدارس الحكومية أو لا يؤثر به في تربية من عم أو من والد أو غير ذلك فأنت الذي ستسأل يوم القيام عن ولدك وليس والدك ولا كذلك وليس والدة كونه غيره والدك ولا غيره تصن عن ذلك كلكم راعي وكلكم صنع هؤلاء أولادك ويجب عليك أن تعتني بتربيتهم فالذي نصبح هذا الذي يعني كتب هذا السؤال أنه يعتني بإدخال بناته في المدرسة التي يقوم عليها إخوان السنفيون هذه البلاد، وكم من بلاد اخوان محرومة من مثل هذه المدارس؟ والله إنهم يغبطوننا اهل أهل الحامي على هذه المدارس وعلى, وعلى هذه المجالس وعلى هذا الخير، ويتمنى بعض إخواننا أن يأتي بلدنا من أجل هذا الغرض حتى يضم بلاده. إلى المدرسه السلبيه ويتعلم أولاده في المدرسه السلبيه والذكور في الجانب الاخر في المسجد في المركز لكن مسكين ما وجد الى ذلك سبيلا لعدم وجود البيوت هنا وكذلك لعدم وجود النفقه التي ستبدا له ما عندنا من ننفقه للعوائل يلا نقوم بعزاب وفي ذلك بركه حاصله وما نستطيع ان نقوم على العوائل التي تأتي إلينا لأنهم يحتاجون نفقه نفقة يحتاجون عطايا حتى يستمروا في هذا الخير وهذا لا نستطيعه فلذلك نعتذر من كثير من من يصفل أننا ما نستطيع على ذلك ونقول ما عندنا بيوت وفعلا ما عندنا بيوت موجودة للإيجاب وهي قليلة لأن وجدت شحيحه جدا قليلة لأن البلاد ما هي يمهيئني شيء تجاري كما يقال تبنى فيها العماير النجارة هذا ما هو موجود وإنما موجود عند غيرنا ولكن عسى الله سبحانه وتعالى ليأتي بالخير مع الأيام وإلا كم من أخواننا يتمنى أنه يكون من أبناء الحامي وأنه يكون هنا عندنا يدرس بناته وإخواننا يذهبون من بناتهم. هذا يا أخوانه يصلح كم من غريب يتمنى يأتي من أجل بناته أهم شيء عنده البنات الأولاد ممكن وممكن إذا اضطر يرمي بهم في هذا المدارس إذا اضطر إلى ذلك وما وجد من يعلمهم سيرمي بهم فترة حتى يتعلموا قراءة وكتابة ويبعد من هذا الجهل بالأمور المهمة ثم يخرجهم بعد ذلك أما البنات ما عنده استعداد البدنه ولا يعطى ما يعطى أنه يدخل ابنته هذه المدارس الحكومية ما عنده استعداد يا إخواننا تجدون ما يبالوا يرمي ابنتها في هذه المدارس يدرسها من يدرسها حتى لو كانت تدرسها امراه من هذه المراه التي تدرسها من هي مسكينه عاميه جاهله جاهله لا تعرف شيئا ربما من الامور التي يعرفها اخواتنا في الله اللواتي يقومن على المدرسه السلبيه عنده النجاه مطبق ماذا تعلم تعلم من هذه الأشياء لا خلق على الكتاب والسنة ولا فهم للكتاب والثنه اذا ترمي بها في احضان هذه المرأة الجاهلة المسكينة التي تدرس في المدارس الحكوميه فما يحصل بنتك يعني نفع ترجوه انت وما دام ان هذه المدرسه موجوده فهذا خير كثير فيقول ما هو الفرق بينهم الفرق ما انشرنا إليه انفا في كلامنا اولئك يعلمون الصور والمدرسة المدرسه السلفيه ما تعلم الصور واولئك كذلك ايضا يعلمون بعض الأشياء التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى والمدرسة السلمية قائمة على تقوى الله جل وعلا فيما نعلم والله حسيب القائمين عليها أنها قائمة على تقوى الله جل وعلا وأسلسك على تقوى الله من أول يوم فيما نعلم عن إخواننا الذين يقومون على ذلك والذين اشاروا إلى تأسيس هذا الطرح الطيب النافع لبنات المسلمين فهذا من أعظم الفروب أولئك ما يتوقعون من معاصي الذين في الجانب الآخر وإخواننا في الجانب الآخر تجدهم المعصي لها تأثير عندهم ولها وقع عندهم ويعلمون فطولتها لذلك يحاولون يجنبون المدرسة هذه المعاصي يجنبون المدرسة هذه المعاصي التي لها تأثير في دمار الخير وكم من الفروب تذكر قال نريد كذلك نصيحه لأبنائنا الطلاب من أهل البلاد في الاجتهاد في طلب العلم قد تقدمت بشارة وهذه نصيحة لأبنائنا الذين هم من أهل البلد لأول ممن هم غرباء وهم قد سمعوا نصيحة وسمعوا ما ذكر فيها فهيان الجميع ليست خاصة لإخواننا الغرباء ولكن إخواننا الغرباء تفرغوا للعلم النافع وتفرغوا لهذا الخير عسى الله لينبعهم أكثر وأكثر إخواننا لازالت ابناؤنا لازالت قلوبهم معلقة بين مدارس، بريش هذا أبو سنبه، يلا شهادة، شهادة، إيش هذا، إيش هذا رضيع أو على شهادة ولا شيء على، على أصنع كذب والله لو معي عشرة أبناء قسرا بل ما دخلت المدرسة، وردكم على الله، وامورهم لله، نجناه وعلا وامورهم لله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إليها ولا يرفع رأس إليها. ولا يحبها من أصلها لأن قد رؤية ما فيها ما تعلمون. فتجد الخلل أحيانا من جهة الأب يعلقون الأبناء في المدارس هذه، وبعض الاباء ما يريد يدرس، لكن هو معلق بالدنيا، هو معلق بالدنيا ويريد مع زملائه ويريد مع إخوانه الذين هم صاحبه ماذا يصنع به؟ ماذا يصنع به؟ الله وشفع الله، وإلا بعض من الحق يريد أن يدفع بأبنائه يغنى تبرغ ما عليك، وش عليك تدري دش؟ فرق مجلس ودرس واستفد ويحصل خير كثير وقد كانت المراكب التي هي الحمد لله فعل الله بها موجودة في دماج وكثير من اخواننا معهم من أبنائهم الذين قد بلغوا وقال يعني ومعلومناها هذا الحلم والوقت هذا وقت حفظ ووقت يعني تحصيل وتجدون نبالة بتلك المراكب التي كانت موجودة وأقحمهم في المدارس وأدخلهم الله لو ذهبوا بهم والله جلسوا عشر سنين هم في قال 12 سنة 20 سنة وجلس يطلب علم عند الشيخ مقبل أو عند كذلك الشيخ نيك قال لرأى اتماره ولرأى خيره لرفع رأسه به وهو على هذه المنابل وهو يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى هم يحظر الكتاب الله وصوت جميل عند الأولاد تفرغني فنون القرآن وهو صغير وهذا والله يترفع من رأسه بإذن الله سبحانه وتعالى لكن قلوب معلقة بالدنيا عندنا جميعا لا يكاد يسلم من ذلك إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى في جسمه كذا أدخلوا فينا الرعب هذا من الدنيا ومن فوات الدنيا اننا لم نفعل كذا سيكون كذا هغلاس قواعد نمشي عليها ان لم نفعل كذا يكون كذا جزم جزم هذا إن لم يدخل ولد المدرسة ضاع الولد هذه قاعدة عند الناس إن لم يدخل ولد المدرسة معنا ضاع مئة في المئة هذه رسمية عند القضاء ليس كذلك أيضاً والله العظيم وفرائض عقيده عندنا اللي لم يدخل راح انتهى هذا مو صحيح هذه غير محل محلها وانما هي عند اهل الدنيا واما عند من يعلم ان الامر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد صحابه ما دخلوا مدرسه هنا يعرفوا ايش من مدارس حلوه هنا وهم رجال القوم دخلوا المدرسه التي ينبغي لاهل الإسلام ان يدخلوها وان ياخذوا منها مدرسه رسول الله هذه المدارس النظاميه ما جاءت الا قريبا ما جاءت قريبا فإن كانت هذه المدارة النظامية عند النووي عند الحجر والحجر حجر ربما دخل في شيء من أذها لكن قبل هؤلاء الألماء وما كان الأثر على الحال هذا النظامي ما كان على هذا الحال أبدا وإنما كان مدرسه كتاكيب كما يقال جمع يعني يجمعون على هذا جمع الكتاب أو نعم كتاكيب وكان يدخلون مثل هذه الكتاكيب ويستفيدون منها وأما المدارس النظامية ما هي إن جاءت قريبا وضيعه الناس والا كان ما يعرف المدرسه النظاميه ولا شيء فالاخوان الذين هم معهم أبناء يعني اقل شيء يعينوهم عن خير ان لم يتفرغ يعني الكليه و يريد المدرسه يحطه في اوقات الفراغ انه يحضر المسجد يحضر المركز ويستفيد منه و جاءت عقله من العقل انه يتفرغ تماما لا يشغله لا يشغله إذا جاءت عقله من العقل اجعله يتفرغ و كتاب الله سبحانه وتعالى ويحضر شيئا من السنة أما أنه يشغله هذا ما يصلح ولو تفضل عند شيئا من الوقت من أجل الولد يتعلم ويستفيد وبعض إخواننا مشكور الله فرغ أبناؤهم فرغ بعض أولاده يجلس في المسجد ويستفيد من إخوانه ويستفيد كذلك في الحفظ فنحن بإخوان أبناؤنا كثير لأن الحمد لله سرية من السنة كثيرة ومن أرى أحدهم المركز إلا اثنين ثلاثة من أبناء اخواننا طيب ذات عنده أربعة ذات عنده خمسة ذات عنده سبعة اين اولادك يا اخي ما على اولادك ما اصنع على الخير تراقبهم في الخير تقول لهم اجلسوا في المسجد ما عليكم استفيدوا احفظوا القران نحن بحاجه معنا مساجد لتوسع الدعوه والله الان الدعوه تتوسع يوما في يوما في بلدنا نحتاج الى نحتاج الى ائمه مساجد وباذن الله سنرى خيرا كثيرا اذا هؤلاء الغرباء سينهموا ولدانهم يفيدوا اهلهم هناك. ويفيدوا أقرباءهم ومن دفعوا بهم هذا الخير وما يبقى كما يقولون إلا من البلد هو الذي سيبقى في بلده هو الذي سينفع الناس اما الغريب سيستفيد ويدهب ويعلم الناس في بلده أو حيث أراد الله سبحانه وتعالى فأنصح أبناءنا وإخواننا أنهم يقبلون على طاعة الله جل وعلا ويقبلون على الحب خل يتفرغ الفجر في مثله قل لا من مسجد الفجر جلسه كن بجانبه ويحفظ يسمى عنده ويسمى عندكم ان شاء الله مع الايام والله ما اراه صبري الله يحفظه يعتني بهذا الجانب ونصري صليب صالح مشكور نسال الله ان يرحمه وكذلك اخونا هاني في المسجد هذا اراهم يعتنون بهذا الجانب جدا جانب الولد يعني يجلسون له ويعلمونه ويحفظونه ونظر بعد سنة بعد سنتين سيئ أمنا أنا سيئ أمنا عبد الرحمن سيئ فلان وفلان ممن اعتنى بهم آباؤهم كل الذين هم في عناية من الوالد سيقول هو هو إن لم يأتي لك يوم من الدهر إن لم يأتي لك سيكون هو هو فذاك وهؤلاء من رفع عليهم سنة أولادهم سنتين سنتان ثلاث فإذا بهم تقدم يا فلان والله ما ما يعني أجل أن ترى ولدك أم الناس ما أحسن هذا فعلينا بالصبر يا اخوان علينا بالصبر وعلينا بالتواصي بالخير فإمة الإسلام ما نالوا هذه الدرجة إلا بسبب صبرهم والتواصي بالصبر والعقصر إنه الإسان المغسر إلا الذين آمنوا عنه الصالحات وتواصروا بالحق وتواصل والله لك فرجا ومخرجا يذكرون قصة غريبه والله عن الإمام بن عقيل الحنبري رحمة الله تعالى عليه رجل فقير ورقل حالة, حالة يعني حالة الفقراء المسلمين يعني يذكر عن نفسه قصة عجيبة انظر يا أخواني إلى حفظ الله سبحانه وتعالى الصالحين وإلى إكرام الله جل وعلا والصالحين وإجعتهم فرجا ومخرجا يتيهم الله سبحانه وتعالى في الرزق يقول مرة ذهبت الحج أحج وهو كبير سن وحالة معروف ذهبت الحج قال احج فوجدت عبدا مطروحا في جانب فأخذت ذلك العب وكان عليه خيط أحمد أي من ذهب فأخذت ذلك العب قال فرأيت رجلا كبيرا في السن ينشد ذلك العب فيقول من وجد ذلك العب وله ألف درهم أو مئة درهم قال فقلت يا هذا عبده خذ هذا العب هذا قال خذ هذا المال فإنني قد عن تمكافأة لمن وجد هذا المال فقال بالعقين لا أريد شيئا وهو محتاج إلى المال لا أريد شيئا منك هذا عبن أخذه قال فمضت الأيام فاحتجت إلى ان أذهب إلى الشام أذهب إلى الشام ثم أمر إلى بغداد وكان القطف هو بغداد ولكن مررت على الشام قال فدخلت الشام وما عندي شيء عن الملابس وما عندي أكل قال فدخلت إلى مسجد من المتاجد وأنا قال بردان هكذا لفظه وأنا بردان وجائع جدا جاء يعظم في غايه الجور وبردان قال فكان اول يوم في رمضان في ذلك البلال